Müzik <tık> حنيني للسلواها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبة أحمدي حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعت البدري Quan برؤة <تصفيق> وما في لياليها لمحياها لها بصحبات أحمدي لها الحلم في قلبي أنادي الهنام البي وأرنو إلى ربي برفقة أحمد لريانة الغصن لخلابة الحسن وصحبات أحمدي حنانيك يا سؤلي برحمك لا فعلي أعني وياسر لي لقائب أحمدي حنيني لسلواها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبتي أحمدي